وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو, أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم